قال معاذ الله أن أخذ إلا ما وجدنا مت على عده إن إذا الل ظالم فلما استئش منه خلص نجية قال كبيرهم ألم تعلم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 إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للويب حافظين